تحريب للغضاريف هو يعني نادر بس عشان ايه يعني. كورنيال زي ما حدش عادكم يعني خلاص كورنيال كورنيال يعني العين شايفين كده كورنيال أوباسي. أنواع كثيرة من الكورنيال أوباسيتي الكورنيال أوباسيتي لم تنتج من امبليميشن لم تنتج من, من يعني, كورنيال ديستربي؟ كورنيال ديستربي. يعني كورنيال من غير إيه؟ من غير امتاميش من غير كراتايش من غير انثر ماشي يا جماعه طب الدسترو في الطبقات ممكن يجي رقم واحد في اول طبقه الابيثيليوم نسميه ابيثيليال دسترو ممكن يجي في اللي, بعد يمين. في اللي بيجي فين على اللي ورا في لمناء إنديزيليا دستروفي أوفبوس. أنا أسؤل والسؤال الأول لما الإنديزيليا يموت؟ أنا مش عاوز. إيه كلينيك البيك؟ لما الإنديزيليا يموت؟ كان مياه كورنيا بلا كورنيا كورنيا الإيديم. طب لما مياه دي دي زي يحصل إيه النيرف اللي الكورنيا؟ الكورنيا. ما الكورنيا؟ الكورنيا ليه وبك؟ مية. وليه طيب مين اللي بايد هنا مين اللي بايد <تصفيق> الاندوثيليوم <تصفيق> زمان كانوا بيعملوا طبعا عمليه بالغ الاندوثيليوم اللي بايد في القريه كلها زمان كانوا بيعملوا إيه؟ <تصفيق> <تصفيق> دلوقتي مين بس بس جديد بيلاقي عوالق جديده دي ماديف لاميلر هاند اندوثيليام كراتوبلاست يبقى زمان كانوا بيعملوا اللي يعملوا ترقيع فولتك طبعا ضرب. أو كان الكلام ده كان قديم دلوقتي يشيلوا الاندوثيليم بس لما هشيله الاندوثيليم بس ده اسمه ايه؟ دي لاملر اندوثيليم تراتقضر انتصر ده هحط الاندوثيليم الجديد بإيه؟ بإيه؟ لا أحضر مش نمتروه اللي الموجودة أول هحط الاندوثيليم جديد أو كده خلاص؟ نعم معيش خلاص ثاني، بحوط بطلع نعم؟ أول يشتغل فاني مش هو وضغط الاندوثيليم بياخذر م طيب دلوقتي عندنا بقى الدسترو دي مهمه الدسترو اللي بقى اللي بالليستروما معايا الدسترو اللي في الليستروما ممكن تاخد ثلاث اشكال ممكن تبقى نقط كده او وقت الابراكشنج كده او ممكن تبقى نقط صغيره كده, كده. الدسترو اللي اللي فوق اسمه اسمين اسمه نودولار او جرانيولار ديسترو دي الدسترو اللي عامل برانشز ده اسمه اسمه هما تلاتي. النقط الصغننه دي اسمه ماكلرد ديتري ماكله يعني حاجه صغيره ماكلرد ديتري خلاص ماشي رمع. يبقى في قدام انواع معايا ده له اسم ايه نودولار وده لانج لاخ النقط الصغيره ماكله التلاتة يشتركوا في حاجة ده في البريستري ولا في النص في النص وده النص, النص ده كده هنا هنا هنا التلاتة طيب الاثنين دول سوبرفيشل وده ايه يا ده سوبرفيشل استروك وده جه السوبرفيشل استروك وده جه فول سكر عشان كده هتقلك بسرعه العلاج ده لما نيجي نعالجه ترقيع ايه وده نعمله ترقيع ايه وده نعمله ترقيع كده ايه اللمنار ده هو الوحيد اللي في التريدنج كراتو بلس هو ده ليه؟ لأن الوحيد اللي بيجيبك كده ايه؟ فولت خلاص ماشي يا يبقى ده سوبرفيشال ده سوبرفيشال ده ايه؟ ده بولت الشكل بقى تحت لو صفر ده نقط بينا رايت؟ طب طب مظبوط كده؟ بكتبها ايه؟ برانش طب بس بقى بقى ايه؟ سمول خلاص كده ده دلوقتي بقى لا يا جماعة ده Degeneration ده بينتوب من Degeneration اسمه Highline Degeneration وده بينتوب من Degeneration اسمه Amyloid Degeneration واللي ده بينتوب من Degeneration اسمه Big كل واحد فيهم له ده بيتسرب وده بيتسربت بسابقة اسمها Concurrate وده بيتسربت بسابقة معه ألكان بعدين بعدين لذلك <التس> الله الموضوع مارني منرو أكتيفلي جيت هير من from the angioscyt. مارني منرو من from the منرو أكتيفلي دي دي قطعة. الماكلوس اللي هو ثلاث. مرنين من نروق اكتفلي يبقى الماكلر ميكون تيجي نجع بيستاره الايه في بالالكان بلو جيت هير من في ده هو جيت هير من نور خيالين ديونيش بيستاره من ترايكرو فاضل فاضل ده اللت. لانه لان قلت او ماي لورد سيدي سيدي غير قلم غير يعني ممكن كده يا عادي يا خلاص في التيمه يا ابني طب ده ايه اهو ده او بقت بالك اخبار القرنيه بين ذا كل دي قرنيه اخبار فرج ان بين ذا ديزا ايه نورمال no. طب ده ايه مثلا no. طب نستعجل no. دبر تو جرانيولا نقط بين النقط البيضاء اخبارها ايه لو no. أول ما نورمال ان بين ذا ديزا يبقى ده الاولاني اللي هو ايه الجرانيولا. طب ده ايه برضو؟ برضو نقط بيضة في النص سليمة برضو ده ايه نقول ايه كرانيولر وده. كرانيولر. ده؟ جرانيولر ولا؟ ده ما كده بنلخصه مع بعض الماكل بس الكورني يا بين النقط البيضاء از هي دي كل يبقى ده الايه؟ اللي تحت النوع اللي لا يفتت يتلخص اللي هو ده اللي هو في ده ده ده ماشي يا جماعه ده برنش ها برنش زينا لا وده غير برضه هاي جماعه لا تذاكروا بسرعه بقى كده عشان ناخد الجديد انفيستجيشن او ذا كورني انا فاكرني انا ايه لا فك اللي في القرانيه الاجهزه اللي لقياس الايه اللي على مين اتفرج على اخر طبع انه هو مين الاندوتيني يبديل اكلين يا جماعة سيدي ناس بي اسكرفيتشنر بتا كورنيا خدناه كراتومتري تسفكريني الجهاز اللي بيورريني جغرافيا الكورنيا كورنيا, كورنيا الثوبورة انه الحديث منه اسمه بنتا كام والله اول ما تقول بنتا كام دي الدكتور هيقم عليه عبدالشار ماشي يا جماعة جهاز الجديد اسمه كورنيا الثوبورة كورنيا الثوبورة يا هوايا جمعها قلناها قبل كده عبارة عن كور color coded ما ملونة كل لون يعني ارتفاع معين. سوينا معذرك يا جماعة. الحدث تبان إيه؟ أحمر أو أورج والحدث الرفيع الحدث الفلات تبان إيه؟ الحتة اللي السيب يعني الحتة اللي الحتة تبان ريد أو أورج الفلات بقى تحت دي تبان إيه؟ واي. تبان بلو. تبان إيه كده خلصنا القرريه يلا في راحت معك واد قبل اللي باين خلاص تعالى نروح بقى